قال قد اوتيت تسألك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا ال ال امك ما يوحى ان قذفي فيه في التابوت فقذفي في اليم فليلقه اليم بالساحل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 لك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبيت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي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 مِنْهَا خَلَقُناَاكُم وَفِيهَا نُعيدكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَرَةً أُخْرى وَلَقدَدْ أَرَينَاهُ آياتاتِنَا كُلهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا قَا أَجِئتَنَا للتُخْرِرجَنَا مِن أَرضِنَا بِسِشرِكَ يَا مُسَاس فَل نَأتََّك بِسِحر مِثِْ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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لنكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولهصلدنكم في جذوع النخل وَلَا تَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤَثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 121. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحث والله خير وأبقى 122. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم, فإن له جهنم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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَإِنْ تَعْتَدُوا فَإِنَّ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 ولكن نحم ملنا اوزرا من زينه القوم فقدثناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الههكم والهه موسى فنسي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 نَحْنُ نحن بِمَا بما يقولون إذ أَمْثَلُهُمْ يقول أمثلهم طريقة إن إِلَّا إلا يوما 110. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 111. فيذرها قاعا صفصفا 112. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْمَئِذ يَتَّبِعونَ الداعَ لَا عِ وَجَلَ وَخَشعاتِ الأصواسُ للِ الرحمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِللاا همَمسَا يَوْمَئِذِ الل تَآ فَعُ الشَّقاعةُ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَ الرحْمَن وَرَضِييَ لَهُ قَوْناَا يعلممُ مَا بَيْنَ أَذهِم وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ عِلمَان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 114. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 115. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 116. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 وَلَلًا كَلِمَةٌ سَبَقَة يِضَّبِّكَ لَكَلَ لِزَامَو وَأَجَلُم مُسََّ فَصْبدْ عَ ماَا يَقولُون وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُواِ الشَّمْمس وَقَبْلَ غروبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الَّْلِ فَسَبّح وَأَطْرَافًا النَّهَ لِلَ عَكَ تَغْضاق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 119. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 110. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن